للَيالي صبره وسناي إليه مر الهمميت ثوره بركان في اماقه كم اذى الكفر جام الهمم اللهم خذ من دماءنا لدينك حتى ترضى اللهم خذ من دماءنا لدينك حتى ترضى اللهم أيقظ شعب الجزيرة خاصة وأيقظ قمة محمد صلى الله عليه وسلم عاما اللهم ارجعنا وارجعهم حمل السلاح وذفاع عن الدين والأعراب يا ذا الجلال والإكرام وأبشر الجميع والذي لا إله غيره بنصر قادم بوعد الله الذي لا يفلح وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنسأل الله أن يجعلنا من المبشرين بهذا النصر وأن يجعلنا طليعة البهاد بفضل الله ورحمة الله اللهم يا مقلب القلوب سبق قلوبنا على ديننا اللهم يا مقلب القلوب سبق قلوبنا على ديننا طابوا ترأسا وانتناه عندما سارا بثائر المسلمين هبت الأعداء منه بعدما هبك الليث غضوبا مقدمي هبك الليث غضوبا مقدمي إن هذه الأمة نتقصد سندات أتباعها إلى أرض واحدة وإن أبنائها لا يتساقون ويبدلون نفوسهم رقيقة فداء لها الدين والدفاع عن أعراض المسلمين وليشطروا بدمائهم أروع صور التذكية والفداء والفقر والإباء ومن آخر هؤلاء الليوث الأبطال وليس آخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رشود الذي كان شوكة في حلوط فواغيخ جزيرة فلجاه الله من بين أيديهم بمنه وترمه ونفر إلى ساحات النزال وميادين القتال ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسألها ويتطلنا إليها وليقرب أروع الأمثلة في بيان ما يجب أن يكون عليه أهل العلم فلا نامت أعين الجبناء ولا صرت شهاده الطواغيث من آل سلول فأني لا أن يحي الله بدمه نفوس أهل العلم فينفروا بأنفسهم إلى ساحات الجهار يتأسى بهم من خلفهم من أبناء هذه الأمة فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه لا ألت يمنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ماذا والتني ذادي أيها النائمون الغافلون حارم عليكم أيها المستسلمون جين يهان وأمة السمسار فطعان وأنتم نائمون كيف ارقضيتم أن ينعم الزئب في وفق القطيع وتأمنون بغضاد تسالكم أليس لعرضها حق عليكم أين فر الراكبون طهين غاب البائعون وأين راح الهاربون فمن لزحوف اليوم والناس جلهم طوائف شتى بين لاهين نومي سلاقت على الآفاق أدمع أمة وابت عن الآفاق واسباق ضيغنيه وشارت شعوب المسلمين بساحها سواكلت فيهن او كباريح ومي هطلت وراء الاس منها معاذن تنادي وتدعو كل قرن معظم لتدعو شعوب المسلمين وقد غفوا على دحلهم في شيرة وتبرمي فقول لهم هذه ليابين عزة فصبوا هنا يا قوم ما عز من دنيه ستمضي عليكم إن غنتم مذلة فذوقون من صاب عليها وعلى خليق أصنع رقاب المسلمين الكافرين وتخضع دار للعدو المصلين وتخضع دار للعدو المصلين وتخضع دار للموت في, في أوطانه لم يرَ يوما خونا يحملوا الروح على الكف في هل ترى الروح بكف المكرمين هل ترى الروح بكف المكرمين ثم من فوائد هذا الحادث على جل مصابة إلا أننا أدركنا وأدركتم جيدا عظيم ظلم الدولة وخيانة كثير من أدعياء العلم من مشارق الشاشات الذين ولوا على جية تسعة صليبيين أمر كان فقط على حد زعنهم أنهم تسعة الذين قتلوا في المجمعات الصليبية من أجل تسعة تقام الدنيا ولا تقعد الإعلام المسلسلات التمثيليات، الفتاوى الكلمات المنابر، الميثورات اللقاءات كل شيء يسخر في سبيل إرضاء أمريكا من أجل تسعة يجيب أما شبابنا أبناؤنا رجالنا ضحيان الحضير القاضي شهداء الآيث خيرهم الكثير لا يتكلم متكلم ولا يرضو ضمير ولا يتحرك ساكن أهدى الدين هذا التوحيد كذبتم والذي لا إله غليم هؤلاء هم الخوارج الذين يدافعون عن الجية عن عباد الأوسان ويدعون الذين يدافعون عن عباد الأوسان ويقاتلون أهل الإسلام فقد ورد في الحديث أن من قصة الخوارج أنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسان أما السعود وعملاءهم فقد قتلوا أهل الإسلام وحرقوه ودافعوا أيضا فهم أعظم من الخوارج ودافعوا عن أهل الأوسان أخرجوهم من السجون أكرموهم قاموا بحراساتهم ضاعفوا رواتبهم عاملوهم معاملة والذي لا إله غيره لا يعاملها أي موحد على الأسلاق أين التوحيد من هم الخوارج من هم الخونا وهؤلاء نساء في السجون ما ذنبهن أي زاد مصابهن مصابة سجن ثم نلاب فيما نريد أن نعبد بكلمة حق يسعى الأرض فداءا وادما ربط الجأشي فتي المعصمي أهمه من القلب كما فطبي العزم أعال القمم فطبي العزم أعال القمم مثال آخر فضيلة الشيخ الداعي عبد الله الحضري لمن عمر المتاجد بحديثه ووعظه وذكره ابتغت الدولة عليه وقيد إلى السجن وضقي في السجن تحت التعديد وقتا طويلا وانتهى الأمر بالعكم بقتله بأي إدانة انظر المهزلة يا أخي قيل إن إدانته أنه كان ينوي قتل رجل قتل كلب من كلاب المباح قيل إنه قضى عليه متنبسا قتل كلب من كلاب المباحث. والله ما أوصيت هذا المجرم من المباحث والله ولا دجره الوحيد وهو موجود الآن متقاعد قال له من شاء فليزره ولينظر إليه والله ما مسه سوء ثم يقطف رأس الشيخ الداعي الفاضل لا لشيء إلا لأنه يقول ربي الله ثم يعيش أهله بعده يعيش بنوه بعده في اليتم من أجل تهمة كاذبة علماً بأن بن شبرين هذا المجرم كان مشهورا في السجم عند كثير من, من حقق معهم أنه كان يسب الله عز وجل وقد ثبت لدي أن شابا حذب تحت سياط ابن شبرين المجرم فقال له الشاب اتق الله فماذا قال المجرم ابن شبرين قال اترك ربك في الدج تعالى الله علوا كبيرا راية الإسلام في أعماقه أرفصا الروحا فداء القيم أرفصا الروحا فداء القيم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيفة وردد إنني ما زلت مسلم أيها البطل تقدم وإلى الهيجاء أقدم احمل السيفة ما مسلم المسلم زائرا عجبا والله للذل الذي يبرد على قلوب كثير من الناس سبحان الله لا لديني تنتقمون ولا لدماء تسارون ولا لاعراء ولا عن أعراض تداتعون إلى مسات فضيرون أليس لنا كلث الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة أسوأ أما سمعتم أيها المسلمون أيها المتعلمون أيها الموحدون أما سمعتم قصة الصحابي الذي كان يوما في أحد أس... يسير في أحد أسواق يهود في المدينة فرأى يهوديا بذيئا ان يرفع توبه امراه من نساء الصحابة من خلفها بغدر يشبكه شدبكه بتوبها من اعلى حتى اذا قام انكشفت سوءتها انكشفت سوءتها صلى الله وباركها وجميع المسلمين مجرد أن يفعل اليهودي هذا الفعل الذي أصبح في نظر الناس اليوم أمرا سهلا يسيرا جراء الفضائع التي ما كانت تخطر ببار ما أن تقع فأصبح ما دمها سهلا إلا أنه عند الأحرار الأضرار الأخيار أمرا تستكزونه الدماء وتسق الأرواح وتفجأ الأعراف النفوس وإلا فما بالحياة والله خير فلما قامت الصحابية الظاهرة وحصل ما حصل ما كان لهذا الصحابي الخروج البر إلا أن مال السيف على اليهودي فقتله ول ولم يقل حتى استأذنا ولي الأمر وأي ولي أمن كان ذلك؟ إنه ولي أمضي المؤمنين في القمة كلها بل رسول البرية جميعا لماذا أن الموقف ساخن ويعلم الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن عن هذا العمل الفدائي البطل فما كان من خونة اليهود إلا أن عادوا على الصحابي فقتلوا من أجل ذلك كل عهود ومواثيق تلك القبيلة اليهودية كلها زالت واندترت آثاره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم من أجل أن رفعوا ثوب امرأة مسلمة عن ثواتها فزالت كل العهود والمواثيق فإلى خولت العصر إلى سماترة الدنيا والمادة نقول أيها أعظم ذاك الحادث أم ما يحصل اليوم من حوادث والذي لا إله غيره ما يحصيها إلا رب العالمين وآخرها ما حصل هذا اليوم جمال طاهرة جكية شيبة ذو فضل وعباده عبادة وذو خير قد كث شره ونشر خيره صحوا باشمط عنوان السدود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا صحوا باشمط عنوان السدود به يقطع ليالات النصارى قد اتى سوف اسحقكم جميعا <تصفيق> انني والله اقسم يا دويلات النصارى قد اتى الشد سوف اسحقكم جميعا إنني والله اقسم لمن إنه لا تشتر إن ظلمة آل سعود قد تمردوا على النفاق وتمردوا على الحق وأوغلوا في الظل ونالوا من الأمة وقرماتها ودمائها وأعراضها بازدياد وبلا توقف ولا حجر وبلا خوف من الله ولا نسوك في هذا اليوم المبارك من هذه العشر المباركة العظيمة يأتينا الخبر الفاجع باعتداء أفراد أمن الصليبيين وآل سلول من كلاب المدح الذين سبقو الظلم وعبد الناس تورات الذين ضحوا بدينه وعقايدهم وببني جلدهم من أهل التوهم في سبيل إرقاء نائب ومن وراءهم من الصليبيين الذين يسعى الخلفي. على عزف البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نحوة الفرسان فينا فنقول لهؤلاء المسبطين نقول إن الجهاد ما ظن إلى يوم القيامة وإنما نصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين منصورين يقاتل والله إن هذه الطائفة المنصورة هم المجاهدون في سبيل الله الذين أذاقوا أمريكا الويلات والذين ركعوا أمريكا وأرغموا عن ذهاب السراب وقاموا في غضون سنين ما لم يفعله هؤلاء الذين يحسنون الكلام والتنظير الذين كانوا قبل السجن كلاما وبعد السجن كلاما آخر قبل السجن شريط صناعة الموت وضاع وبعد, وبعد سدني كتب مالك بالنبي الاستسلامية المعظم لغاندي ووووو وثورة الاستسلامية التمدد أمام الدبابات هكذا يعظمون دين ما مذهب مالك بالنبي الاستسلام الانبطاحي تعظيم غاندي ونهرو الاستسلام الانبطاح إلى آخر إلى آخر نفس أما قبل هذا فصناعة الموت أما قبل هذا فالله أكبر فتح كتاب سبحان الله طال عليهم الأمد فقشت قلوبهم طال عليهم الأمد ظنوا أنهم سيصلون إلى شيء وطال عليهم الأمد فغيروا طريقتهم كيف نثق بكم بعد ذلك وأنتم أصحاب تنظير كل يوم بنظرية جديدة كل يوم بنظرية جديدة الله ذر المجاهدين ما أقل كلامهم وما أكثر أفعالهم وما أصدقهم فإن الذي يبذل روحه رخيصة في سبيل الله فهو, فهو يقدم صدق قوله وصدق عمله وصدق اتجاهه وصدق نصرته للدين أما الذي يتكلم كل يوم بنظرية يوم أن يثير الشباب ويدفع الشباب للذهاب إلى ساحات القتال ويوم يقول ان هذا تهور وإنه لا ينبغي وإن الأمة الآن بحال الضعف أين أنت لما كنت تحصلت الشباب على الذهاب إلى ساحات القتال أين كانت حكمته أما عند التورط الشباب ثم تقول والله أنا بدأ لي أمر آخر بإذن الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم في المسير فودعنا صهيل الخيل اجتاز الفيافي ويقظ نخوة الفرسانينا على في البواطريء غينا وإن بدأ المسير في ثم أننا نسأل هؤلاء نقول لهم ألم تقول بأن هذا الفعل الجهاد الذي قام به تنظيم قاعدة كما يعبرون أن هذا أمر هذا افتئات عن الأمة افتئات عن الأمة وأن الجهاد قرار لا يستخذه الأفراد بل يجب أن يكون يعني يوافق عليه الأمة أن يقول سبحان الله وأين هذه الأمة؟ أين هذه المتجعية؟ لا يمكن يمكن لأهل الجهاد أن يرجعوا إليها. هل ك... هل... هل هل تزعمون أن هناك مرجعية لا يستطيع أهل الجهاد أن يكتشفوها؟ هل هناك مرجعية علمية أو مرجعية لجماعة إسلامية؟ أنا الذي أعرفه أن لجماعة الإسلامية مختلفة متفرقة تتصارع وتتنازع. هؤلاء تنظيريين حاولاء تنظريون ما لا أكثر يعني من التنازع بينهم. فأين هذه المرجعية التي يمكن؟ يعني أين هذا التنظيم الذي يمكن الرجوع إليه؟ سبحان الله. لا يا قومنا ألا ثم بجيش الحب نقتحم الحصون. لا في الرصاص يموت شابي متى يا قوم نحن الأنينا؟ ألا يا قوم لبوا ثم هبو بجيش الحب نقتحم الحصون. تنظيم القاعدة ويعني بقيادة المجاهد البطل سامي بالادب. لماذا لا يتكلمون عن خطاب؟ يقولون إن أمري إن المجاهدين من توظيم القاعدة جروا على أفغانستان. حربا صليبية أزالت بالإمارة الإسلامية في أفغانستان نقول لهم طيب ها أنتم دائما تخرجون علينا بمدح خطاب وأن خطاب من أبطال الإسلام وأنه, وأنه وتتمسحون به تمسح. خطاب ما نفعل ألم يكون خطاب ومن معه وقد كان عئال ذات دولة دولة فيها محاكم شرعية في الشيشان ألم يكن الأمر كذلك ألم يخرج خطاب ومن معه شان البسيار بدخول باقستان حتى جاءت روسيا جاءت روسيا ويعني قضت على قضت الدولة الإسلامية في الشيشان. ألم يحدث هذا؟ لماذا لا تتكلمون عن خطاب كما تتكلمون عن إسلام البلاد وتنظيم القاعدة؟ لماذا تتمسحون بخطاب وبجهاد خطاب؟ أما أن خطاب يعني, يعني لأن, لأن الروس كما يقولون يعني حائط. هابيد أما أمريكا قانون آخر نفس الزعل الذي الذي تتهمون به أسرانا باللاذنوة والقاعدة نفس الزعل أيضا قام به فقط كانت إمارة موجود دولة إسلامية في الشيشان وقام المجاهدون بدخول داعش للجهاد فعاتت روسيا سبحان الله لكنهم لا يقلون هذا الكلام لأنهم يخافون لأن المسألة مسألة ثقية عند هؤلاء المتبطين نحن يعني عندما, عندما يعني جاءت الأخبار باستشهاد خطاب رحمه الله خرج القوم يتباكون عليه وهو بطل من أبطال الإسلام كيف يكون بطل من أبطال الإسلام وأنهم تعتبرونه متهورا لكن القوم حقيقة عندهم الثقية هذه يعني باب مفتوح على مصراعيه صاروا ورايتي رايتي انجبوا العبر والانهار ثم ان الناس هؤلاء سنقول لهم وهذا اقتباس من احدى المناظره التي قام بها لويس عطيه الله لنسن الله عز وجل ان يذيه خيرا عندما ناقش احد الحركيين بساله سؤالا وهو سؤال موجه لكل احد من التمويهين الذين يعني يتكلمون في أهل الجهاد وانهم متهورون نقول لهم ما تكيفكم للواقع، ما تكيفكم للواقع، هل أنتم تتكلمون عن الواقع مسلمين وأنه يجب أن أن أن يكون أن تكون في هذا المسلمين ضمن الواقع؟ فما هو الواقع؟ أبما هو الواقع الآن؟ من هو الخصم؟ الرئيس للإسلام كدين ورسالة، وما هي النماط يعني خصومته للإسلام؟ هل تنكرون أن أنها أمريكا؟ هل تفكرون أن هذا الخصم أن هذا الخصم قادر لقتل المسلمين وانتهاك الأعراب وإعادة اليهود؟ على قتل المسلمين في فلسطين، وأنه قبل أن يقوم المجاهدون بالانتقام في 10 سبتمبر يوم الثلاثاء المبارك، أنهم ضربوا السودان وضربوا أفغانستان ودخلوا الصومال وفعلوا وفعلوا. هل كل هذا فعلته أمريكا بسبب المجاهدين أم أنه فعلته قبل أحداث 10 سبتمبر؟ هؤلاء يقولون إن إن فعل المجاهدين هذا سياسته عن الأمة. وهذا قرار يجب أن لا يتخذه الأفراد. نقول طيب، ألم يقول هؤلاء أنه لو تعربت الدولة السعودية للتقسيم، أو فكرت أمريكا بتقسيم الدولة السعودية، طبعا أمريكا إذا أرادت أن تفعل ذلك، لن تنزل بقواتها في مكة والمدينة، إنما ستبع ذلك بتعازي يعني أبناءها من العلمانيين أو غير ذلك. ألم يقول هذا الشخص؟ ألم يقول لو فعلت أمريكا بالسعودية أو فكرت بتقسيم السعودية الدولة السعودية، فإنها تجد سلما بالسماع لترتقيه ولا نفقا بالارض لتختفي فيه لان في هذه الارض الجزيرة من المجاهدين من سيذيقونها ويلات الجهاد الى اخر الكلام الى اخره الى اخره الى اخره يقول هذا الكلام ليش هذا ابتئات على الامة يعني اذا قسمت السعودية فيجوز حين إذن أن تقاتل أمريكا وأن تدخل الأمة في, في صراع مع أمريكا؟ أليس هذا افتيات على الأمة؟ أظنهم يقولون أنه ليس افتياتا على الأمة لأن هذه السعودية لكن أن يموت 700 مئة دلمة في في جنين فهذا لا بد به أن يموت تدير مئات من المستقبلين في الصومال وفي أفغانستان فهذا لا بد به ومن امتن من أمريكا لعل هذا فهو فهو مبتئس عن الأمة أما لو فكرت امريكا ان تقوم بتقسيم السعودية فانها لن تجد في في شل ما تلتقيه ولا نفقا في الارض سبحان الله سبحان الله تهديد السعودية بالتقسيم يجي جموداهاة أمريكا ولا يصبح ابتياتا على الأمة أن قتل المسلمين في فلسطين المجازر التي تحصل في فلسطين ووومن و... الذي يقوم به اليهود وورائه أمريكا والمجازر التي الذي فعلها الأمريكان في الصومال وبالسودان وفي دعمهم لجن قرنق الذي يقتل المسلمين في... في جنوب السودان وما يفعلونه بب بب بب من بب بب بب بب بب بب بب كل هذا لا كل هذا لا يجوز للمجاهدين أن ينتقموا من أمريكا أو أن يقوموا بعمليات انتقامية أو جهاد بسم الله عز وجل وأن هذا استئذان سبحان الله العظيم هكذا أصبحت هكذا هكذا يعني أصبحت النظرة قطريه وأفرينية أصبح القوم إذا مس أحد دولتهم أو أرضهم خرجت التصريحات وخرج وخرجت التصريحات وخرجت يعني كلام الانتقامي أما أنه يقتل المسلمون في كل مكان فأنه لا يجوز للأمة أن تجاهد بسبيل الله نصيحة النصيحة لا تكون بالاستراء على الناس ولا تكون بتصويرهم على أنهم متهورين ولا أنهم يعني جهال وعلى أنهم جروا الويلات على على, على المسلمين يعني قبل الحدث الحد عجب استمر ما كانوا مسلمون يقتلون في في فلسطين ما قتلوا في, في السودان ما قتلوا في الصومال ما ما ما, ما, ما كان الأمريكان يأخذون الصومالي يربطونه بين سياراتين حتى يقسموه إلى قسمين ما كان يفعل الأمريكان هذا ما فعل الأمريكان هذه الأمور أبدا ما حصروا على العراق ما مات مليونين مليون من المسلمين في العراق بسبب بسبب اليوراني من المنظف الذي ألقته أمريكا في جنوب العراق ما حصل؟ والله لو لم يفعل المجاهدون هذه العمليات إلا انتقاماً للمليونين طفل من أطفال العراق لكان ذلك كافياً فكيف هم الذين يساندون إسرائيل؟ وكيف هم نشي... نشيتهم حملة, حملة إسرائيل على قيد الغضب؟ نشيتهم ماذا فعلوا بالمسلمين؟ نشيتهم أن أمريكا خرجت بحق الفيتو تمنع السلام على إسرائيل؟ نشيتهم كل هذا؟ سبحان الله كل هذا ينسى أمريكا لم تفعل أمريكا فإذا قام المجاهدون والله كما قال الشيخ أذكركم بكلام الشيخ المجاهد البطل أسامة بن لادم يقول إن حال هؤلاء تحالي من رأى العسد أو الزيب عندما يأتي ويقتل يعني يعني طفلة أو يقتل وليدة وليدة النعجة فإذا قامت هي بنطحه وضربه قيل لها يا متهورة. يا إرهابية يا كذا وكذا كيف تفعلين هذا سبحان الله الإنسان لو قام يعني بالانتقام وفعل بالكفار كما فعل الكفار به فكان ذلك عين العدد كيف هو أمةنا الآن ترجح يعني تعتبون من هؤلاء الأمريكان حقيقة تهمتي فلتعرفوا فلتعرفوا ولتعلنوا الأحكام والأخبار والله إنني أعجب من مقولة السدلان أحد مشاريخ الشاشات أيام انهيار برجين نيويورش في الحادث المبارك الذي حصل يوم 11 سبتمبر، فامتطى السدلان إحدى شاشات الإحلام الماثونية فكلمته امرأة من خارج الجزيرة فقالت هينكم التوحيد حين الولاء والبراء لم تتداكوا على أفغانستان لم تتداكوا على فلسطين لماذا كل هذا من أجل الصليبين في أمريكا فغضب وزأر وزمجر وانتفض وقال كلاما سمعته بنفسه قال في خلالك والله يتمنى أنك كنت معهم سبحان الله إذا ألا يت ألا يتتمنى أم سعود المطيري وغيرها أنك كنت مع ابنها في الحادث ليتعلم ذو المطواقي أن الدم الأمريكي ذكي طاهر ودم المسلم أرخص ما يكون. كإنا لِلَّهِ وإنا إليه رَاجِعُونَ